بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا السماء شققت وأذنت لربها وحققت وأذنت لربها وحققت وإذا الأرض مُدَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, ما فيها وتخلت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ككذعن سملاق فاما من اوتي كتابه بيمينه فاما من بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا Asal, fiu pasoh, hisabnya siwa. Wain klibu ila ahlihi masrora. Wain klibu ila ahlihi masrora. Wa فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ أَيْمَنَ يَخْشَى وَيَخْشَى فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثبورا وَيَصْلَى سَعِيرًا, ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن ألا أن يحول. إنه ظن ألا أن يحول. فلا إن ربه كان فيه بصيرا فلا إن ربه كان فيه بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسقى والقمر إذا تسقى والقمر إذا تسقى لا توكب النقب عن طبق لا توكب النقب عن طبق فما لهم لا ي وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بل وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُبِينُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 117. وفالحات لهم أجر غير ممنون